ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتكلون الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم يوفقون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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحص الحق بكلماته ويريد الله أن يحص الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين ليحص الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم النعاس أمناً منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ما أليطهركم به. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبت الذين آمنوا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 ذلك فاذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَجْبَارُ ومن يولهم يومئذ ذكره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله فقد با 119. وغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 110. فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 111. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 وَأَذْكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَّكُمْ وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقًا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 وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِلْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْكُمْ فُرْقَانَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأنطر علينا حدارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إنه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل ان كنتم ام بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعجوة الدنيا وهم بالعجوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لختلفتم في المعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عبئا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 ولا تنازعت في الأمر ولكن الله سلم إن هو عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيت في أعينكن قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقض الله أن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 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطره ورئاء الناس خرجوا من ديارهم بطرا ورأ الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إِنَّا سَوَاءٍ يَجَارُ الَّذِكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفَئَأْنِكَ صَعَلَ عَاقِبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِن كُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِن كُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونَ إِن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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قرن حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدوابيع اللّهِ الَّذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ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 اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ طرهون به عدو الله وعدوئكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفق من شيء في سبيل الله وفء إليكن يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العميم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ, بأنهم قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله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 يا أيها النبي قل لمن في أيديكن من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإي يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأفوسهم وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَى وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُنْ وولايتهم شيئا حتى يهاجرو وإن استصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ثاقق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 والذين آمنوا وحاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا والذين أوى ونصروا أولئكهم المؤمنون حق لهم مغفرة ورزقهم كريم